بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العنا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وَأَخْفَى الله لا إِلَٰهَ إِلَّا هو له الْأَسْمَاءُ الحسنى وهل أَتَاكَ حديث موسى إِذْ رآ نارا فقال لأهلهم كثوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيك منها بقبس أو أجد على النار هدى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 قال رب شرح لي صبري ويسرني أمري وحل العقدة من لساني يفقوا قولي وجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي اشتر أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 فلبست سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر مُوسَى موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا ولا تنيا في ذكري اذهبا فِرْعَوْنَ فرعون إنه فَقُولَا فقولا له قولا لينا لعلم يتذكر أو يخشى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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاقترجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا واووا انعامكم ان في ذلك لايات لأولنها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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرا بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى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 وَإِنِّي لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثني وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري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 قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزار من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألق السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له كوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَظْمَأَ وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 قال احبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضيل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتكاياتنا آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القوم يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولي النهى ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى